ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم من الاصنام ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبده انا وهو الله وحده لكم دينكم ولي دين لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم ولي الدين الذي أنزله الله علي.